أي يعيش في هذه الدنيا كثيرة العوارض عظيمة المحن يتقلب فيها الإنسان بين الصحة والسقم وبين الغنى والفقر وبين الرفعة والذلة وبين الحياة وبين الموت وبين الضحك وبين البكاء وأنه هو أضحك وأبكاء وأنه هو أمات وأحياء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 حسد ممن حولك شذوذ ونشوذ من, الشو... من, ال... من الزوجات عقوق من الأبناء ظلم من الآباء ظلم من الحكام كسرة مشاكل تتوارد على أمتنا وإن المؤمن لا يتعامل مع المشاكل بقواعد الإيمان ووفق أسس الشرع ولذلك جعلت عنوان هذه الخطبة شيئا يبعث الأمل في النفوس المكلومة وفي وللأفئدة المجروحة وللشفاه اليابسة لمن فقد والدا أو فقد عزيزا أو حلت به مشكلة أو نزلت به قربة سميتها الفرج بعد الشدة إن مع العسر يسرا وإن من قواعد أهل الإيمان في التعامل مع الحياة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 أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ورد في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه يصب منه بلاء من يريد الله به خيرا يصب منه وهذا حديث عجيب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل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 قال عبد الله بن الزبير يوم الجمل وقف أبي الزبير بن العوام وناداني بجنبه وقال إنني أرى نفسي أني أقتل اليوم مظلوما أول شيء فعله حل ديني لي كذا من الأرض وكذا من الأرض وكذا من الأرض وكانت له أراضي كثيرة قال بيعها وخذ عني ديني فإذا قصر المال فاذهب إلى مولاي قال فسقطت برهة ثم قلت له من مولاك يا أبي قال الله جل جلاله قال عبد الله بن الزبير فبيعت الأراضي وجعلت أسدد الدين وكلما أعسرت قلت يا مولى الزبير اقضي عن الزبير قال فليسر الله لي من السبل ما أقضي به ديني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 وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَذُنُونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كنت من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 كن كالأنبياء واسأل الله والله عز وجل يأخبر عن أنبيائه ولقد نادانا نوح فلا نعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمد وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر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 قالت كنت في حي من أحياء العرب وقد أسلمت وعندهم عرس وكان للعروس وشاح أسود فسقطت عليه حدأة حدية ظنته لحما فأخذته وطارة فاتهموني به فقيدوني وأوثقوني ومنعوني الماء وضربوني وجلدوني واجتمعوا علي قالت وذات مرة الحديث البخاري بنصه وذات مرة اجتمع علي رجالهم يريدون قبلي يريدون اختصابها قالت وبين وبينهم حولي وقد استد كربي إذا بالحجأة تحلق على رؤوسنا وتلقي الوشح الحديية جابت الوشح ذات رمته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 وإن الذي نصر نوحا وإن الذي أنزل الشفاء على أيوب وسبحان الله فرج الله قريب وإذا جاء الفرج ارقب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب لو ربنا دالي يجيب الفرج ما بتقطع شارع الظنط تجيب دواء ت... ولا يمشي جيب من دكتور من تحت الواطة من... ولا مواطة تانية هذا الواطة تحته وارقب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فشرب فطهر الله جوفه واغتسل فطهر الله ظاهره حتى لما عادت إليه مرأة أنكرته وأرادت أن تحتجب منه فأخبرها أنه أيوب نعم العبد إنه أواب لماذا سرعان ما يفقد العبد الثقة في ربه عند حلول المصائب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 ولكن رحمة الله دانية ولذلك حكى هذه القصة العجيبة القصة أن رجلا لدغته حيا فذهب بصره وأخرص لسانه وشلت أركانه بيقى زول المشتور مرة واحدة لكن سبحان الله أبقى الله له أذنه لا بيشوف بيقى ما بشوف عما وبيجي ما قادر يتكلمه أهله ظنوه أيضا أنه أصم زول فجأة اتكسح وبقى لا يشوف ولا يتكلم معناه أكيد ما بيسمع وجعله وقد وقد وضعوه في البيت وزوجته تباشره وذات مرة دخلت عليهم جار فسألت زوجته قالت كيف فلان قالت الزوجة لا حي فيرجى ولا ميت فيسلى يعني لا مات وقال له أنا بركة فيكم ارتحنا ولا حي فيه فايدة وهو سمع هذا الكلام قال وكنت أطلب الماء وأعطش ولكنهم لا يؤتونني الماء إلا إذا أراتوهم ولا أقوى لا يستطيع أن ولا يستطيع يتكلم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 ولكن هذا الكلام آلمه وانقطعت أمامه السبل بل لا يوجد أمامه سبيل من الذي يسمعه؟ ولكنه على هذه الحالة إذا نادى ربه سمعه وإذا اشتكى إلى مولاه أجابه وليس غير الله يجيب في هذه النحوة لا ولد قريب ولا رحم عزيز قال فقلت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 بطول البلاء، وأن لا تتعجل الدعاء، لا تقل طال ابتلاءي، طالت مدتي طال وقتي، هذا من القواعد المهمة، أن لا تتضجر بطول زمان البلاء، وأن لا تتعجل الدعاء، وقل لم يحن الوقت، لم يرد الرب. خامساً إن من القواعد المهمة جدا ألا تشكو ألا تشكو وألا تفضح نفسك بمقال لسان فرب كلمة عند البلاء يهلك بها الإنسان إذا نزل البلاء فلا تتعجل الكلام ولا تتعجل الضجر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 أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وهذا من حسن الأدب مع الله عز وجل ومن هضم النفس والتواضع لجنب الله أن تتواضع عند البلاء باتهام النفس بالتقصير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 ترى هذا في ولدك إحسانا إذا استددت بك المصيبة ونزل بك الضر أحسن إلى الخلق يحسن الله إليك فعند البلاء من قواعد أهل الإيمان أنهم يحسنون لأن رحمة الله قريب من المحسنين أسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يفرج كربنا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 وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن القواعد العقلاء عند المحن يتجلدون ولا يجزعون وأقل ما عندهم أنهم يخافون شماثة الأعداء ولذلك من شيم النبلاء عند نزول البلاء التجلد والتصبر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 يتمنى الواحد في الدنيا يا ليته قرّض بالمقارض من كثرة ما يرى من عظم أجر الله على أهل البلاء، ولذلك أكرّض وأقول الفرج قريب في كل مشكلة وفي كل هم وتعامل مع الله عز وجل باليقين وتأمل عطائه ومن و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 إذا نزل به المسكين والمحتاج يستقرض لهم وكان يجعلني وجاهه قدامه يقول له أمشي مع الزوج السوق قال يرسلني إلى الأسواق فأشتري للعاري كسوة وللجائع طعاما قال وبعد شهر يقضي رسول الله دينه كله قال وكان في السوق مشرك فأر فأغراني بأن أستخرض منه. قال لي أي حاجة ذاير تعلم؟ قال بلال. فاستخرضته زمنا. ما لي نفسه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه إنسان محتاج فيقول له اذهب مع مع مع هذا واستخرضه من السوق كذا. قال بلال. وبينما أنا في عملي أو أنا على الأداء أريد أن أذم.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 عبدي عندنا ورقي وتبشي أخليك في الغنم قال بلال فدخل علي الأمر وشق فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء ودخلت عليه تأمل هذا الكلام وقف عنده قال فأتيت و... وأخبرته بالذي حدث وقلت له يا رسول الله إني أريد أن آبقى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 وكل إبل مليئة محملة قال يا بلال فرج الله عليك وقد الله عنك ما تستغربت الشهد والله ما بعيد والله مرات يجيك الفرج من حيث لا تحتسب والله تكون مضايق وزاته ما تعرف تعمل شنو ايجي خب زول الباب تمشي مشوار سبحان الله الفرج قريب جدا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 الشخص اللي التاجر ذاك ما لقوه، قال لم أجده، قال أفضل له شيء، قال نعم، فدرت له حاجة، قال نعم، قال فسألني الغ... فسألني في صلاة العشاء، قال يا بلال أت الرجل، قلت لا، قال فذهبت ودخل بيته، وفي صلاة العشاء من الغد، قال لقيني. قال يا بلال أفضل شيء قلت نعم قال أجاء ما قبلك الرجل الذي من قبلك جاء الذي يصنبك جاء قال نعم قال أوفيت قلت نعم قال أفضل شيء قلت نعم قال بلال فكبر رسول الله وحمد الله أولها بلال قائلا إفاقا أن يدركه الموت قبل أن يقضي ذينه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 قليلا ما تذكرون قال التنوخي في الفرج بعد الشدة مريضًا مريض مريضة ولد من أولاد التجار وأتوا له بالأطباء من الصين أبوه مقتدر جابلون لهم لا مش وداؤ مش وداؤ الصين جابلون ذكاة لا من الصين فأي سوعلاجه وبينما طبيب يعالجه إذا به يرى على الحائط عقربا في الفرج بعد الشدة الله كان ذلك يفرج عليك ما تغلبه أنت بسأل جاء له هم فرجت مية المية أصلا ما في كلام بفرج عليك ب... بأسباب وبغير أسباب الطبيب خاف نزلت العقرب على المريض فلدغته في رأسه ونزلت في مواضع من جسد من جسده تلدغه، فجاء الطبيب وجاء الخدم واتجمع من في المنزل،, المنزل وأخذ العقرب وقتلوها وكان المريض لا يتكلم ولأول مرة يفتح عينه، ويزداد نشاطه ويطلب طعاما. العيابكم مغمض زمن، مما يفتح يقولون دني أكل بيجا كويس، قالون دني أكل.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 لو أنني قلت لكم أن دوائه في لدغة عقرب أكنتم تفعلون؟ قال لو لو قلت لكم رشته وقلت لكم دوائه تمشي تط تقوس العجال والديوان خلنا نفترض ربو ما بتقول الدكتور جنة ما بتقول الدكتور جنة سبحان الله جاءه الفرج من السماء لو أنني قلت لكم أن دوائه في لدغة عقرب أكنتم تفعلون؟ والله يا من يستبعد النصر ولا يستنزل الرحمة ولا يرجو الفرج أسأت الظن بربك وأسأت الظن بنفسك وعليك أن تجتهد وأن, وأن تعلم أن المحنة فيها منحة ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن قد الموضوع تشوف من الأول تقول هذا شر أي حاجة شر دائما قال من ربنا قول خير قول خير بس أي حاجة نصيب أي حاجة قول خير قتل الغلام فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا واحد ترقوه جناه مات يتألم ألم شديد صحيح عندها ستتألم لكن إنت ما تعرف أنك كان إقبى مجرم كبير وكان نجمك نجم إذا كان رائحة حياتك دي قالت كذا أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أخرب لكم نفعا ولذلك دائما أي حاجة فيه قول خير أي حاجة من ربنا خير وبذلك تصير المحن منحا وعندي قصة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 وفي جميع الحي العالم يا رب العالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالغيث الداء النافع المذرار يا رب العالمين اللهم رفع غضبك ومقتك عنا اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا اللهم عافنا في أبداننا وأمننا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم, اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك, أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين وثل الدين عن المدينين واقضي الدين عن المدينين يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين أجب دعاء المستغيثين واسمع النداء واسمع يا ربنا النداء الداعين اللهم دعوناك فأجبنا اللهم أخرجنا من مقامنا هذا بذنب مغفور وبعمل صالح مبرور وب وب وب بكرم مفروج يا رب العالمين الله مفرج عن المكروبين الله مفرج عن المكروبين الله مفرج عن المكروبين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.